أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكم أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكم أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالموده وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إِذْ قَفُوٓكُمْ لكم لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَا تَفَعَلُمُ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ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 كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه الا قول ابراهيم لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء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 ومن يتوذف إن الله هو الغني الحميد عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم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 إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهم الله اعلم بايمانهم فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وَآتُوهُم ما أَنفَقُوا وَلَا جناح عليكم أَن تَأْكُلُوا مِن طَعَامِ ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان فاتكم شيء من ازواجكم من الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفق اتقوا واتقوا الله الذي آتكم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا نشركنا بالله شيئا على ان أشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا, ولا, يزنين ولا يقتلن ولا ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتينا ببهتان ولا يأتين ببهتان بين أيديهنا وأرجلهنا ولا يعصينك في معروف. فبايعهن واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم يا ها ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره